وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا فَمَنْ كَفَرَ بِالآيَاتِ فإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ونتنصر النفس قال أأخرتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأخرتم وأخذتم قالوا أقرأنا, قالوا أقرأنا قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين